طيب طبعاً ما بحب اعتذر في نفسي تجاه الموديل بي ففي فاطمه نصر ااا يعني في تمام الجوال خلال اوقات المحاضره غير مسموح الجوال في المكتب على وفق لائحه الشنين العربيه طيب كيف كان الاختبار حكيت بالنسبة بالنسبه للوقت الوقت زياده الاذاحه في بمثابه الوقت المحدد لكل امس في هو عباره عن دقيقه 1.50 سكند لكل سؤال فهذا 20 تاعكم في اسئله كي جيتوا متعودين لكن في اسئله يعني كان ممكن بقى تفكر حبتين اذا حابين اليوم بعد من المحاضره نراجع طيب بتكمل موضوعنا هذه المحاضره الثانيه بعد كمان واحده بالموليتير تكنيكس بعد كده يخدم الموليتير تكنيكس الاسبوع الجاي ان شاء الله بتاخذ محاضره مرتبه معاكم وتي توماس برضه حيديكم محاضره الاسبوع الجاي وقاعدين بده عملي يعني والباكولوجي تك طيب اوكي سو موليتير تكنيكس اتكلمت عن البي سي اليوم حنتكلم عن الكروني المحاضر الجهي حانتكلم عن سيكونسي الليو حانتكلم عن الhybridization microarray together ويحانتكلم كمان we will be touching on western blotting okay طيب cronics cronics ماذا ماذا ماذا ماذا ماذا ماذا ماذا ماذا ماذا ماذا نخليه باردنا محاضرة طيب نكمل محاضرة باطنة حيكونا هنا إن شاء الله وقتك في نتدى معناتك طيب إيش كلونيك؟ منا حدث يسمع بالكلوني فس أنا أولى جلاتيكس ما خدته كلونيك هنا كلوني إذا ويأخذوا مرحباً المون البلوني يبدون الكلوني لا من البلوني غير كلوني طيب الكلونيك هو الاستنساخ طيب الاستنساخ طبعاً أول ما تسمع كلمة كلونيك استنساخ استنساخ إيجي في بالك ومين؟ الغنمة الغنمة النعجة دولي أوكي. طيب العالم يعني إحنا لما سنعنا الناعجة دولي كنا هذا الكلونيك يعني شيء جديد كلنا لكن النفس التجنينج الكلونيج لا موجود من قديم الأزل وموجود حتى من قبل الهيسئة لكن أول يعني لبين كريتشورز تنسخ هو النعجة دولي الفكرة الفكرة من الكلونيج إنك إنت تعمل كلون تعمل كوبيز لي سيكونس معينه اوف يور دي ان اي الكلام هذا اللي قلته فهمت؟ <تصفيق> اذا نعمل كوبي سيكونس معينه 3 بالدي ان اي زي ما كنتم شفتوا فيها امبليكيشن ديناتوريشن انيلينج اكستنشن الكرونينج لا فكره اي ام قاعده حبتين لكن هي كانت الفكرة السائده ايام زمان عشان اقدر احصل نسخ متعدده من الدين اوك طيب الكلونز عموما كلونز هذا شيء بيحصل بشكل مشرد فين الدي ان ايه ادوني مثال لحاجه نسخة نسخة. نسخة التوينز، هم زيكوتيك توينز هم زيكوتيك توينز هم, زي هم بالضبط كلونز خلية هي نفس الخلية نفس الخلية برضو عملها هم كلونز في احدهم مستنسخين من بعض ذي ما قلت لكم عفو الدولي في 1997 كانت الـ الـ البيك ستوري في الميديا لكن التكنيكس كاصل لا موجود من قديم الازل طيب فورنت <تصفيق> طيب uh, مينستر كلونينج هو ايش فكرته فكرته بكل بساطه انه يو وانت ان امبليفاي تو هاف كوبي اوف از ان يور تارجت تعملها انسر the molecular transformation transformation معناته insert insert into h insert into a bacteria okay ايش <تصفيق> هيدا yes bacteria انه انا اعمل living organism bacteria او yeast okay وي زي ما هو بعمل ريبلكيشن برضه هيعمل ريبلكيشن اوف ماي تارجت بعد كده انا اكسر هذه الخليه واخذ السيكونس اللي صار كوبيز ماي تارجت سيكونس اللي صار كوبيز واضحه هذه بكل بساطه طيب اذا الانكرونينج ايش فائدته فائدته purify and it amplify the DNA okay yani al DNA اللي شيء المفروض ما يكون له اي علاقه بالDNA بتاع البكتيريا اوكي وبرضه حيكون عندك منه نسخ كثير طيب قلنا الهدف الاول والرئيسي لكل الmolecular genetics في بدايتها كان الDNA اللي بعد كان العلماء كلهم توجههم أنا كيف أقدر أعمل منه نسخ دائما نحن نأخذ للفرس ستب وبعد كده ننطلق فكانت one of the first steps اللي هي الكلوني إيش يعني؟ يعني you insert your target sequence into a living or a cells or bacteria, yeast okay as it replicate it will synthesize more of your target sequence عندك more target sequence ma'na teintarindek moa kopiz, ma'na teintarindek other eksperimentetan dina. Clear? Okay. Fine. Uh, for cloning in bacteria, extra-chromosomal replicons are typically used that replicate independently of the bacteria-chromocom. Al-mushkila, innu li wadi khadna, innu ihna bin wajif zorobe, fa'axan texadit, عشان تعمل فصل وتعمل purification of your DNA from بكتيري. the bacterial nucleic acid يعني طيب هذا اللي أنا أطرعي هل هو لو كان في مانشين بينناتهم هل هو هذا من البكتيريا ولا هاده اللي هي my uh, nucleic acid the carbon nucleic acid فعشان نحل هذه المعطلة العلماء سووا حاجة اسمها. the placement ماشي دي برك انت عشان تعمل كلوننج بتد, بتدخل السيكونس بتاعه داخل البكتيريا اوكي البكتيريا بتعمل ريبيكيشن معناها بتعمل سينثيسس اوف دي ان اي اوكي برضه في نفس الوقت بتعمل سينثيسس اوف يور دي ان اي الفصل ما بين يور دي ان اي والبكتيريال كيف تميزيها اخترعنا حاجه اسمها البلازميد اوكي هو عباره عن دي نا. سيركلر دي نا. اوكي ايش في؟ دي فيه هنشوفه بعد شويه سيركلر دي ان في بروموتر اوكي في جين اوكي هنعينهم اذا هو ال هو عباره عن سيركلر دي نا. إيش فايدتو؟ طيب إذاً، مو عبارة عن small-devel stranded دين إيلا تريب لكي توهايكو بنمبر in same cases هاد هو البلاسم إيش في؟ فيه, فيه صح ولا لا؟ إيش فايدة الPROMOTER؟ إيش فايدة الPROMOTER طيب لناخد حب لو شفتو في حالة اسمها AMP AMP هاد جين state 4H هل تبسل؟ هل تبسل؟ هل تبسلين؟ هل تبسلين؟ هل وفي حاجة جلو شفتوها اسمها ECO-R1 و Not 1 طب على ما بقاكم تحفظوها بس أبقاكم تعرفوا إيش هذا البصر؟ هذا يسميه الريستريكشن انزيم ليش الريستريكشن انزيم؟ لأنه هاد الانزيمات هي اللي هنا تبلازمت هاد هاد السيركولار ديناي المقفر Okay. بسيكونس معينة السيكونس حقيّتك ما هي موجودة يسّا داخل البلازمات فعشان تدخليها داخل البلازمات إيش بيتسوي؟ بتكسّر البلازمات في منطقة معينة وتربية الليكيشن تيوور سيكونس آآ الاسيكونس نيجد البلازمات طيب الليكيشن في بيصير فيما كان إلا في الـ ال ال بعد الـ بعد الـ معناته إنو البروموتر لما حيشتغل وديجي ترانسكريبشن فاكتورز تربط في ذا المكان أوكي؟ اللي حيصير؟ أي سيكونس بعدها؟ حيصلا ترانسكريبشن و ترانسكريبشن واتحكت؟ طيب إذن عندنا أمبسلين عندنا الرسكريبشن إنزاين وبعد كده عندنا البروموتر اللي هو عبارة عن الترانسكريبشن فاكتور ريكميشن سايت فضح. هيا حتيو بحث مع السلاي للتاني <تصفيق> طيب هيا ها شنا تخلص لسيره هيا اللي يكسره نحن هنشوفه أوكي طيب هادا بلاسميد اتفقنا ايش اللي بيصير اول خطوة بصيرة في البلاسميد طبعا نبتكلم داخلين هادا كله بره اي خنيعة هاي كله بره عندك في اللابين عندك بلاسميد بتدخل السيكوز بتاعك اول خطوة بتعملها بتعمل ايش عن دا يعني بتخلي هدول الالالال الا التو انزيم اللي هو الايكو ار 1 اوكي واللي جنبه بيشتغل هيك بروتالاز كل بنتطع نازم هاي ريستريشن سايت هم عندهم سيكونس معينه انه مثلا انا لو شفت اي دي تي سي جي الانزيم بيعمل ريكشن لهذه السيكونس بعد من يوم ما يشوفها بريكد انت حف بيصير بيصير في اوفر سيكونس اوكي يعني حيكون فيهين 2 bases ما لها أي complementary sequence وحيكون هنا برضو فيه 2 bases ما لها أي complementary sequence إنت لما صمم السيقوان بتاعك تحط هذه 2 bases at the end of your target sequence الهدف إش الهدف إنو the 2 end ok recognize each other and your insert your target sequence is inserted in this position at the end of the إلداءة تنهي السيقونس إلي، إلا بتاعتم هاي السيقونس إلا بتاعتم هاي السيقونس، ربا دي تحتاج إلى الانتراني التالي بعد كده إنت اش تعمل؟ عندك البلاسمي، تقوم مع السيقونس بعد ما أصحيت البلاسمي تغيير هتعمل اللائكيشن، إشي اللي يصير؟ إنه السيقونس بتاعك بتربط بعد البلاسمي على حاليا طيب اذا احنا اتفقنا ان البلازميد هو عباره عن سيركلر دي ان اي اتفقنا ان البلازميد في منطقتين جدا مهمه واحد البروموتر اللي فايدته ان الترانسكريبتشن فاكتور بيجي له فوقي اوكي ويبدأ يعمل ترانسكريبت طيب هذا البروموتر يعني هو زي سويتش اون للترانسكريبتشن يستنسخ الجين او بيستنسخ بشكل عام طيب. أتفاقنا كمان إنه في البلازميد فيه أريا معينة قابلة للكسر أوكي؟ بالإنزائمات يسميها الريستريكشن إنزائم أوكي؟ هادي الإنزائمات تكسر في مكان معين مثالها هنا وهي كثيرة إكو أرون وإنه إشوان أوكي؟ فأول خطوة يسويها إنك انت بتكسر البلازميد في دي المنطقة فقط أوكي؟ ليش؟ عشان تفتح الخير Open Loop هذا في two bases هنا you know, two bases هنا دونت وري اباوت لكن يا بختهم انه في overhanging bases اوكي الoverhanging bases هذه لما تصمي لما تصمي مسيك مسيرتاد سيكونس بعد كده إيش حتسوي؟ حتسوي اللايكيشن طبعا اللايكيشن مو بس إنك تحب بسيكوز مع, مع الفلاسمي لأ بتحب عليهم كمان إنزاين اسمو لايكييز أوكي؟ إيش اللي بيسوي اللايكييز بقيش يشوف اتنين متخاصمين بيربطهم مع بعض طيب وشبكهم يبلع لك الفاينال بروتك بكده your insert is at the, at the end of the promoter يعني إيش يعني يعني أي ترانسكريبشن حيصير المفروض يختار السيكونس ويل بي ترانسكرايب طيب فضل اشياء ايوه اللي بالاحمر هذه الريستركشن سايت هالك هو هو السايت موجود يعني بلازميد هدف السايت موجود في الدايجستشن ايش بنسوي السايت موجود إحنا منتهي مقرولاً أوكي فهد كده ناخد البلاسمي واضف عليه الانسر وحط معاهم الاجئيز أوكي الأوبر هدين بيزز هتربط مع بعض أوكي مع الاجئيز حيربطهم مصبوط وحتكون الانسر at the end of your روموتر واضح ولا في أي سؤال الكلونيك أتوضل <تصفيق> yes. على دي عن البكتيريا الضيئنة طيب إيش المشكلة؟ أنا حقولي في المشكلة المشكلة إلي إحنا لما بندخل الإنساب من غير البلازمت إنتو بكتيريا لما بيجي أشوف البكتيريا عشان تتبقى أنا من بكتيريا بنامية في بيت فلتشطح وفي نوع أغار معين طيب ما بأرف أي وحدة اللي فيها دخلت الدين إي وأي وحدة اللي ما دخل فيها. عادة ايش يحل؟ الحل للبلازميت ده هذا حل، ليش حل؟ لأنه البلازميت لو شفتوا فيه أمبسلين اوكي؟ فعادة انا لما هحط لما هعمل تريت البكتيريا هذي في ايش؟ بالأمبسلين اي بكتيريا ما فيها الأمبسلين جيه حت اوكي؟ لكن البكتيريا اللي دخل فيها البلازميد وفي هو فيه ال70 ما حدش تعب فمثلا فكر هي التكنيك معقد التكنيكات اللي انا كل اللي اتكلم عليها عشان كده انا ما اروح لكن تكنيك جدا معتمد ولازم تستخدم يعني في موديل الراب لا لازم تستخدمه اوكي ف هذه هي فكره الكلونينج بشكل عام اذا اول خطوه بالكلونينج انه انا اعمل انزيم لي ماي سيكونس بلازميد ايش فايده البلازميد هذا البلازميد هذا فيه بروموتر ريجين عشان يبدا ترانسكريبشن اللي تربط فيه ترانسكريبشن فاكتور فيه كمان امبسلين جين ليش عشان اقدر احدد هل الكولونيز هذه كانت هي دخلت فيها عفوا أعمل بيها تريد مشراري بأي كوربة الضالي بعد كده هذه فيها مين تارجت سيقنس فضل يس <تكلم> يس yes. هنجوك yes. أفضل بكتيريا فضل <تكلم> ايه لإيقافة لإيقافة إيقافة لإيقافة إيقافة إيقافة لإيقافة مو بعد مو بعد ما يدفل إنتي عشان إنتي ما يدفل بتحط تحط البلازم اللي هو مكسوم اوكي okay, open loop وتحطي السيكونس طيب هم حيطبقوا بس عشان تزيدي فعاليه الرياكشن تحطي له دايجيز لا مو دور مو زي اللي انه يكتب قال لي خليه ما دخل فيها البلازميد اوكي يكتب اي خليه بكتيريه ما دخل فيها البلازميد واضحه تفضلي آه، من سانة؟ خل، حلو، سؤال ممتغل ليش هتفرق ما بين ناتج الخلوني و ناتج البيسكي عامي؟ ها؟ إنه جاو؟ أكبر، سؤال اختبار يتكلم ماذا تكنيك البيسكي عام كم يعمل لك؟ 1 1.5 تريليون اوكي هذا 30 يعني بقى 35 40 اكثر طيب الكرونيك مستحيل نعملها قد شيء ايش الشيء الثاني؟ انا عندي الجينيك ايو لكن انا في النهايه بقول القرين انت تقول هذا بيعمل امبليفا وهذا بيعمل امبليفا الرسمه انت ممكن كمان تستخدم يو وانت اكستند ار ان اي اوكي sqlalchemy كيف انا عندي جينيك وعندي ترانسكريبشن اوكي ما هو اول لما يصير ترانسكريبشن ايش هو الشيء اللي حتفعله ار ان اي يعني ممكن اوقف الرياكشن لينتهي واسحب الار ان اي بتاعي اوكي البي سي ار ممكن نعمله في الرياكشن اوكي الالازمنت ده الكلونينج تكنيك يو ديلينج وذ ليفنج لو تتذكر البي سي ار شيء في تعريفه كان سين 3 تكنيك اوكي ماله اي علاقه بس اهم شيء يكون في عنده تمبليت دي النظام الellini يشتغل هذا ذله خلايا في الزينه اوكي ايزنت في الـ في الكرونيك انا بستخدم ال ميمز هذه من الفروغات اوف ذا تكنيك طيب إيه طيب اي الحين اعمل طيب اذا ايش اللي بيصير اللي بيصير إنه زي ما أنتو شايفين في السلايد حتشوف في البكتيريا أوكي؟ طيب، حتشوف في البكتيريا أوكي؟ البكتيريا حنعالجها نعالجها بإيش؟ كيف نخليش دار البكتيريا يتفك لفترة؟ يفتح بورس ويدخل الماين بلازمة؟ كيف؟ هم؟ كيف؟ عدا أكيد أخدتوا بمكي؟ أنت باكتيريا؟ أنت باكتيريا؟ أنت باكتيريا؟ أنت بايوتك؟ ممكن تيقولينا؟ طيب، من الطرق؟ أول واحد إيش؟ إلكترق شوك تعمل إلكترق شوك للباكتيريا عموماً العالمة في هجر المكاين، أوكي؟ تفتح بورس، تدخل للبازمين، تشيل الإلكترق شوك، إيكترق طيب ثاني شيء انستغلف ال البلازمي بلاي بروتين شيلد الليبت okay؟ فعادي يصير له انفوجن خلال السيل من برين اذا كيف افتحه أفتح في جدار الخليه من غير ما اسكرها واحد الكتريك شوك زي طيب الكتريك شوك أو إن يستخدم بلايبو بروكينز إنه بيغلف البلازمة بليبت بيضخل في جداه الخلية كإنه نوع من النوع الليبت واتحد؟ كليم؟ كليم كليم إذن نفضل إلا همشي في كل انبيساليوزي ولا إني انتي بيتك بيتك يعني ممكن ما تستخدم انبيساليوزي ممكن تستخدم أي أي انتيبيوزيجين تاني بس همشي البكتيريا تكون سنسيتيف أوكي فعند ما في أي هذا ممكن تستخدميست أوكي ممكن تستخدميست لكن البكتيريا مور إفشيشن أوكي فعند أول خطوة سويتها خلاص أنا عندي بلاس مجاهز يد البكتيريا عمدلها إلكتروتشوك فتحت فور الكونت بلازميك بيقول ببساطه دخلت بلازميد داخل البكتيريا طبعا هخليها داخل ال الحميه هعملها كلشر على ادار معين اوكي قبل ما اعملها كلشر اضيف لنفس المحلول ده ايش اندسين اوكي على الادار واسيبها لل اوفر بالـ Micro، وإش هتحصل؟ هتحصل بكتيريا وآدار مناسب، هتحصل الـ Colonism لكن أنا عشان أضفت Amphicillus أوكي؟ فعند هو قتل أي بكتيريا ما دخل فيها البلازمة أوكي؟ البكتيريا اللي دخل فيها البلازمة كذا هل تفعل؟ طيب، لو تخلت لها Amphicillus معناته إيش؟ إيش <تصفيق> إيش <مكي>. فضل البلازمين أصف موضوع نعم سببين حسنا البلازمين السكن البلازمين هو عبارة عن circular DNA اي. يعني يعني إيش يعني زي ما بيصير البكتيريا transcription, translation نفس الشيء بيصير البلازمين في النهاية الترانسكريبشن فاكتور هي ما هي هذا اليوكليك أسم حرك البكتيريا ولا دنايوكليك اسيد جاي من من بره بعد حيربط فين في البروموتر هو عنده بروموتر حيربط فيه ترانسكريشن فاكتور ربط في ترانسكريشن فاكتور معناه انيشيت ترانسكريشن طيب اول ما نسوي انيشيت ترانسكريشن لكن برضه يرتار في طيب لا تتخيل البلازميد انه هو, لا هو DNA. Okay. اللهم ما DNA. عباره عن لا البلازميد هو دي ان اي اوكي سيركل زي ما كان دي ان عن سيركل دي في منطقه بروموتر في الامبليس في احداث معينه يربط فيها فور ريستركشن يمكن صار شوي لانه شغله في اللاب نوعا ما ممتع للاخر طيب فهو هو هو شيء واحد يكلم الناتج طيب بقى كده بتأخذ البكتيريا طبعا بتعمل لها في الميديا وفي كروث وبقى كده بتعمل لها بطلع لك your target DNA واضحة واضح ولا مواضح طيب التكنيك المعقد هادة how did you use it in the only case this complicated technique how did, we, how did Então ali case in the in the sheep benefit case marghoul jab plus case is quite different okay دولي كيس اللي انت ترى انت عشان تفلع عشان تفلع اي مخنوق اه تحتاج ايك تحتاج سبرم وتحتاج راحي اسم كده هصير ممكن تفلع ممكن يكون هناك اي اه مخنوق فرقات اللي سواف كيس اخدوا من دولي دونر يوكيس اخذ من دولي سبر اخذوا صمتيكسس وعلى صمتيكسس ايش فرق عن الجيمسيلز؟ في فرق بسرعه الجيمسيلز ايش هي؟ يعني يعني يعني ما هي سبر مول طيب السبر مول اوبا, مول أوبا في في الكروموسوم أيها إنه عندما الهالف بكيج ما عندما يصير لما أخذ سوماتيك سيلز معنات أن أخذ إيش كل الروبوترات أوكي؟ فأنا أخذ دون نفسه عفوا، أخذ سوماتيك سيلز والهدف من السوماتيك سيلز موسي نفسها الهدف منها بس النيوكليس إيش هيصير إن, إن هما يأخذوا النيوكليس؟ وحيحطوه وحيسحبو نيوكليس الأوفا أوكي وحيحطو نيوكليس الكامل من كرموزومات داخل الأوفا ماذا؟ ماذا؟ ماذا؟ طيب، ماذا حسن ما طيب، يصير حادي دولي، أوكي اللي أنا أبغى أبغى حاخده أخده، أخده، من دولي سوما تكسل أتفقنا عندها فول فكتة أوف كرموزوم اوكي ايه ابغى من من من من من الدومينانس دوماتكس هذه انا ما اقول شيء غير الميوكس ليش لانه فيها كل الكرومودومنت طيب اخذ ا اوكي من اي شيء ثاني اوكي اخذ ا اوفر من اي شيء ثاني حلو واضح طيب الأيه طبعاً، الأوغة فيها إيش؟ فيها النيوكليس إيش عملون؟ قاموا سحب النيوكليس حدد هذي ما سلوا شيء ولا, ولا حاجة في الخلية غير إنهم سحب النيوكليس سحمت النيوكليس إيش معناته؟ سحبت كل الجينيتيكس كود كلها خليتها الخالية من أي جينيتيك كود يعني هذي الخلية ما حتورث أي شيء للال اوف ستريك لما تسحب النيوكليس اللي فيها كل الجينيتكس كود معناته الخليه هذه بس لازم اوكي اصلا سايت لازم اوكي فالخليه هذه فيها نيوكليس بعدين ايش عملوا قاموا اخذوا النيوكليس من الـ من الاكسل اوكي اللي من شيته ثاني ودمجوا السوماتيك مع الخليه الخالية من النوكليس طيب لما دمجوه لما اصعملوا فيوزن داخلت النوكليس اللي فيها كل الكروموسومات وكي حدد دولي داخل الأوبة صار عندك خلية جديدة أوبة أوبة جديدة كأنها لكحت بسبر كيف تحصل لنماني جديد واضح ولله ها ما بدل الشي ما حد ما اوكي سوما تكسز الله عيني من عينتها من اي ها عيد شرح ها طيب طيب عيد تاني ما نركز طيب نركز طيب من دولي اتفقنا إنهم أخذوا سوماتيك سلوة اتفقنا إنه السوماتيك سلوة هذي خليق عيدين أهم شيء إنه ماهي لا أبو استا... ولا سبيرج فيها فيها كل الكروموزومات all 46 كروموزومs أوكي؟ بأي أخذوا ليشير تاني بس أبوة بس أخذوا بويضة البيضة داخلها إيش؟ داخلها اليوكيس فيها half the package of صح ولا لا؟ ما فيها الكل كرموزوم لديه الكل كرموزوم الثاني الـ ال second half من الكرموزوم إيجه من البرم؟ <تصفيق> من البرم؟ هنا ما في البرم؟ أخذوا الأوبا من الـ second chief وسحبوا منها <تصفيق> النيوكليبس صار عندك أوبا من غير النيوكليبس بيب؟ ده وإش عملوا؟ عملوا fusion للسماتيك سلت حق الدولي مع الدولار أوبا أوكي؟ الخالية من النيوكليبس داخلت الـSomatic اللي فيها النوكلس داخل الـOVA صار عندك OVA أوكي نوكلس يعني كأنها OVA ملقحة أوكي صار عندك OVA ملقحة لي عموماً ملقحة ما, ما لقحها سبر لكنها عندها الـAll U46 Prozor أوكي All the Genetics code. بس هالي Genetics Code كله حكاً دلي حكاً دلي ما بيصير كل شيء من من المذر اللي فيها النوك ما بيصير كل حاجه لانه سحبنا الجيناتك كود بسحبنا النيوكليس فعاد كل النيوكليس هذه جايه من فين من وين طبعا هم ايش سووا بعد كده في اللاب خلوها بالتتابع في اي حل يكون اه في هو التغيير كلها كلها دخلت عملها في يوجد ما بينه 2-0 كل أوكي؟ ما حتكرك، أنا عندي أهم شيء النوكليس كان هدفه إنو النوكليس هذي تدخل داخل الأوبا طبعاً نوكليس داخل أوبا خالية من نوكليس معناه هذي أوبا ملقا حب أوكي؟ أه فالسل الثاني اللي قمنا بإلها النوكليس هو صاحب الديناع من النوكليس بسمه ماذا يتكلم؟ موكي المايتوكوندريا المايتو فيه في <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> فيها دي ان اي بس مش حتورث في كاركترستيك جينز لما انت ما <تصفيق> <ديش؟ تصفيق> حد بس المين كاركترستيكس عندك موجوده ان هي 46 كروموسوم تفضلي ليه ما اخذ منه يا يتزاني طيب لو اخذ الاو بس من دوني نفس ما عاد حت تشغيل الخليه ما ما حد يقدر تتكاثر الخليه لانه ما عنده غير حافظه فتيج الكروموسوم ما ما سوري كيف ما انت فاهمه ايوه طيب يعني نفس انا اخذ الاوفر من دولي صح واخذ ال ال ال ال ال استوماتيك كمان من دولي دولي كان هيك كان مره واقفته آه، إنه عندها وقت محكات ومكان كل الفكرة إنه أنا أبغى أستنسخها بحيث يجي وقتهم بلدن يريدين في الهوم من طيب. طيب، طيب، طيب، ركز كده صارت رد الخلية المخصبة هذه إيش عملوا؟ قالوا هتتكاتف في الدم دير بالك في ساشر ولا لا شال الخليه هذه وحطوها في سورجيت سورجيت ليه ما حطوها في الدنيا طيب حطوها في سورجيت ايش يعني سورجيت طيب سورجيت يعني هو كلف هو صف ذلك في الشريعة الإسلامية مثلا اوكي؟ كلياً معناته رحم مستأجر اوكي؟ معناته حطوها في رحم مي يدازل بلانتر اوكي؟ رحم مستأجر غنمات عندها رحم حطوها لها الأوبة المخصبة وضحت إذن عملوا سوركت أخدوا سوركت وحطوا لها العوبا المخ واضح؟ طيب وبعد أنا بأي الآل الأحواق إن الأ molt لا إيش؟ لا ميل لكم افأر طيب على الراهل ما بدنا ليش بناخذها انت بتاخذيها كرمال باب العيله اوكي لازم صار شيء جنب بس هذا الخطا قد يكون لي اوجه صحيحه كثير بدون كل الاسست للبرودكتيف كلها بدات الضبري من الثانك اوكي هنا العملية مو بس عمليه حلل وخطا العمليه هنا في تكنيكس <تصفيق> <تصفيق> في حاجه جديده صارت في تكنيك اسمه اقدر اسحب النيوكليس من غير ما اعمل بار لو ما عملنا دولي ما كن وصلنا للدي قرعه اوكي فعد المرحله من حال حرام وحرام حرام وانا متاكد انه حرام ولا انسى بعرف حرام وفي بل... وفي كل دول العالم وقفوا استنساخ الحيوانات ممنوع ممنوع هذا حرام لأنه يعني ما في, ما في مبدأ ولا تشريع السماوي لتأخذك إنك تعمل كوبي كامل للإنسان ولسا هو صغير يعني إنت تخيل إصحابه منك وإنت صغير وإزرعوها بأي فرق بينك وبدأ كوبي حقك ما يزرع عن سنة أوكي؟ لأ إحنا بيكم ما نحتاج بس, أخير بس أخير. طيب. طيب ولا أبا ولا أبا هاتك ا رهيمنا طيب ترى هو تبني حلال حرام يس في حلال حرام طيب لكن تبني تبني نجح اوكي من سنتين جريني من بعض في العمر ودي ار يعني انا كني سويت من نفسي توين زي حدا قاضي مطاط طيب, طيب. طيب. فكني سويت من نفسي توين طيب بعد طبعا السوريت هذه يتفق على الشيء هتيدرسوا؟ هتيدرسوا؟ لا، ما هتيدرسوا لو ربنا أراد واحد فيكم أشتغل في, في إسمع طيب، لو ربنا أراد واحد فيكم أشتغل في إي بي إفلاب إي بي إفلاب داخل المملكة طبعاً هو ماشي بكل التشريعات الإسلامية which is the right thing to do أيضاً، لو أشتغل في إي بي إفلاب خارج المملكة فهو مناقب لكل التشريعات السماوية Okay. Yeah. fa طفلا بخارج المملكة ومخارج المملكة ومسان في الثلاثة ومنا في كل التشريعات الإسلامية من الناس هناك اللي ما عندها أولاد تبغى أولاد بأي تمام لو في عندك فور صديق ركتاب أعطني طفلا بأي تمام لدكتور سامير عباس إنه أفضل يجب تكتل بكتل إيش الناس هناك أنا محروم من أطفال أنا أبغى طفل ما عليّ مرتي عندها مشاكل صحية في الراحل. ما عليّ أنا شسمه عندي مشاكل صحية إني عليّ إنّو أنا أبغطفة فبيأخذوا سبير من دونر وفي دونر بانك سبير أوكي بيأخذوا سبير من خلال بيأخذوا أوبا, أوبا بانك وبنضحوهم مع بعض وبهدف الملقحة, الملقحة بتوضع في سورجد يومن بي سورجد مو بشي سورجد راح يمصداج عن يومن بي قتولي والولد ده هو مما فهذا كله مخالف لأي دشيع سماعه لكنه مطبق حرام كبير السعودين مطبق الحمد لله لكن هذا شيء واقع حلو انك ترى لين هذا الشيء يصيب لكنه خطأ لكنه بيصيب الهدف انك تزيد من وعيك يمكن تعرف ايش ويمكن, ويمكن في واحد من الابحاث توزع عليكم الابحاث في واحد من الابحاث بيتكلم عن الدفس الريجوليشن في الاسيستد في, في الغرب تختلف كليا عن بعض حتى عن بعضها وصعب تختلف يعني فالمانيا مثلا ما يسمح بهالشيء اوكي في بريطانيا عادي اوكي لكن عندنا احنا مثلا حرام كليا وهكذا اوكي طيب بدينا نكون غلاق اديك الكرونيك يا صارت دخل ساعه بر. طيب بدينا نكون غلاق الكرونيك واضح طيب هو في انتريستك تكنيك لكن برضه ما هو سهل نبدا بالتكنيك الثاني اللي حنتكلم عنه اليوم هو الباي فرادايشن ايش هو الباي ماذا؟ 13 13 13 13 13 13 طيب فالهما را كل الفكر فيه إنه خيل خيل إلايسر بس اللهم بتكنا وبرو صد الأخير بيكون عندك بروب البروب هاد أتاتش تو سلايد okay. سلايد سلايد سربس كل اللي بتعمله انت بتضيف عليه السيكونس بتاعك السيكونس بتاعك يكون عليها نيدل لو كان السيكونس كومبلمنتوري آه... تو ذا لو كان مو كومبلمنتري لا خالص طيب نتكلم عن المحدثين اذا هذا هو هايدر ادزيشن هذا هو فور هي انيك اوكي الوظيفة حقت الهايبر دايزيشن انه انا اكثر اعمل ديتكتي اكسبشن اوف بروتينات وكمان اعمل شيء بيعمل ديتكت اوف اكسبشن كيف يعمل ديتكت اكسبشن لا, لا, لا. بشكل الاختبار طبعا جاي في الاختبار اهم التكنيك اللي بيعمل ديتكت للاكسبشن اوف يور جين بمجرد كيو بي سي يعني كوانتيتيف بي يعني ريل تايم بي سي ار البي سي ار باي سيلف لما بنتعامل على ولو حطتلي صفحه على كده طيب PCR only do amplification that's PCR, PCR's a BCR amplification Q PCR or well, the R PCR who will never best detect the expression right and QpCR very will detects the expression protein or RNA. <coughs> <coughs> there is no any connection between QpCR and protein QPCR They connect until now Detect any protein expression El-shia al-wahid El-shia al expression Hua? El-massenger RNA That's it Ok El-protein عشan di e e e e e e e e e e e Protein sequence, the supermine acid, in a sequence of bases, nucleic acid bases. If you have nucleic acid bases sequence, and you have a protein, حترج؟ حترج okay? If you want to get antibodies, get antibodies. You know, sorry. Get antibodies. To detect any protein expression, I will need antibodies. To detect any RNA expression, I will need a problem. What about طيب وضحت؟ هتقولوا لي بعدين انا ما شرحتها اوكي؟ انا بقول يا دكتور احنا بسمعناه بعدين لما وراتوا طيب فالال بروتين اكسبريشن عشان اعمل لها ديتكشن الدي ال ار ان اي اي نيد بروب اور اي طيب ده يعني بتاعنا اللي هو هايبريدايزيشن a uh, expression of thousand of gene I didn't I forgot that she have but from slide and put on the sequence بتاعي by by يرتبط السيكونس هذا بتاعي يسموه artificial gene duplex okay لانه هو يعني gene duplex مصنع اوكي اذا مكان وكان داخل الجسم هذا فقط الجين دوپلكس اوكي اذا اكو السيكونس بتاعي مربوطه بتاعي اللي هي بال ده ان ذا واحد مقدم هو يكون مصنع ويكون اتاتش تو ذا اللهم اللي كنت اعمل طبيبي السيكونس دي اللي هي اوريدي مع جيمين يعني اوكي وخد هاي طيب اوكي if you want to detect rna you need a protocol okay there are various techniques more than one most famous and most common is is okay who micro طيب, هو عباره عن تكنيكس في ال 90s عمل ثوره كليا ل البحث العدمي والأي شيء الميكرو الرائز الهيبراليزيشن أول كنا زمان نختار مثلا الجين معين وبروب معين ونحبها ونكتر نسوي جين وهاي جين وهاي جين ونيبعد نعيز عندنا عشرة ويبعد ثلاثة شهور عشان نضلع بذاتيج المعين الميكرو, ال الميكرو الرائز هو قتح لك جنوم الهيومي جنوم الهيومي كلها كلها من الستيب كلها ببرو تبدأ ترمي بكل الجينز طبعاً هي في أنواع في بعضها كل الجينز في بعضها الجينز الكالسر في بعضها الجينز اللنح في بعضها كذا لكن إبدأ تدخل ترمي بإطلاق الانتكار لـ 10000 مصرات من الجينز أوكي؟ مضحت واضح هادي ميزة هادي ميزة الشبس أوكي؟ طرعاً الشب مرا صلينا شيء اوكي كلها بتشتغل طبعا اذا كنت بتعملها واحد واحد أعطيب حرارة تنزم حرارة شيء شيء لشيء هنا الميزة الثانية أريد أن أقول ليش؟ ديتكشن لـ 1000 أوب جين اوكي؟ الميزة الثانية إنه ديتكشن هذا كله بيصير under the same condition اوكي؟ under the same condition يعني ما احتاج لكل شيء اقعد اعاير الكوندجن لا اضيف انزايم لا اشيل انزايم لا اعمل واشينج كلها بتشتغل under the same condition the first company that make this chips micro array chips uh, عليها اخذت ملايين لكن حاليا مع التقدم انت تقدر في اللاب بتاعك تعمل على سلايد زي تعمل uh, مايكرو اراي تشيبس طبعا ما لكن بقول لكم على على على هذه العناوين نرجع لطريقه الشرح من من ميديكال تكنولوجي تو انذر ميديكال تكنولوجيز اول خطوه في المايكرو اراي هي تعرف انت ايش هدفك أوكي. لو خذ لي فور زامبل انه اعيش شيء اللي بيصر لها Up Regulation إيش يعني Up Regulation بيزيدة الإكسپرشن حقها في الكانسر سيل مقارنة بالهلثي سيلز وإش هي الجينات اللي بيقيلة الإكسپرشن حقها في الكانسر سيلز مقارنة بالهلثي سيلز أوكي هنا هستخدم مايكرو الرئيز محبت؟ إيه فهذا هذا هو سوبر طبعا من الجينات اللي انا في, في دماغي حاليا مثلا التومر سبريسور جين اوكي بركاي بركيو بي 53 في اونكوجينز اوكي العادي والعادي طبعا اور رايت ف اللي بعمله ايش اللي بعملو... بتكلم سواء كان بتكلم على ار ان اي نبو واضحين ولا نسرع <تصفيق> واضح كمل طيب اللي رح احمله سيتوسيد جدا حيكون عندي نورمال سيلز اخذ سيلز من دوم البايشن واخذ سيلز ثانيه مين كانسفشن اوكي اراني بعد كده ايش رح اعمل اسمها ار ان اي اكستراكشن لي حيكون لي ماسنجر ار ان اي اوكي فيها ار صح ولا لا فيها نيوكليك اسيد فيها بروتين فيها ار ان اي اذا هذه الخلايا حيطلع لي ماسنجر ار ان كل الماسنجر ار ان اي اللي داخل هذه الخلايا بعد كده ايش اعمل احول الماسنجر ار ان اي هذا بميثود اسمه ريفرس ترانسكريبتينز او ريفرس اللي هذا اسمه ديزاين ريفرس ترانسكريبتشن بيحولها لشيء اسمه كومجليمنتري ديني اللي هو سي ديني إيها الفرق مع دين سي ديني فانا ديني إذا حيجاوكو حنديروا ستة للدرجات الحميلة لا لا لا لا حال إيش ما بين ال سي هو اللي بيعمل الجديد DNA هو نفس هو سي دي ان ايه النص دي ده يعني النص دي ان ايه كرر عشان اعمل ايه دي كورس اه انه انا ارسمه كذا نص وسترانث النص دي اي دي عشان هو نفس نفس ها طيب بس بدنا نطلع على السي ار ان اي 15 لا في لا انتفك لا جاي بدنا نطلع انا لما اقول <تصفيق> <اين>؟ <تصفيق> <تصفيق> انا لما اقول هذا جاي من ار معناته الRNA لما بيصيب التراسكراشي على إيش بيختوي؟ على آية عزيزة دقافة عن دي ناين صارل التراسكراشي إيش بيختوي الRNA؟ عن نسخة كوبية بس نسخة كوبية؟ لا نسخة الفرق ما بين الCDNA والDNA إنه cDNA contain only the coding sequence only the exotic sequence ما في انترن اوكي اديني عن بروموتر انترون اكزون 3 برايم فكر فكر بشكل المنطق هذا اللي بضل طيب الفرق انه هذا ما في غير اكزون ما هو غير من اكزون ما في انترن لانه الار بتاعه ما في انترن بعد هو ما اجى بد كل السيكونس بالسي دي هي عباره عن سيكمس. عشان كده هي بتمثل ال-RNA مضحط؟ طيب انا ليش ما بستخدم RNA؟ ليش ما بستخدم بدل ما اسوي تاعد نفسي واعمل ال-reverse transcription؟ بسيط السبب انه ال-RNA is a very fragile molecule اوكي؟ okay? very fragile molecule ال-RNA وانت بتحطره لو بس شدتوا كده حطيتوا على, على البيش من الايز ايش هذا هيك بتفحص يا على ماينس 8 على طول اوكي اذا عشان كده انا وثائق والله عرفنا ليش ما بنستخدم ار ان السلايد الثاني هذه الخطوه اوف الريفرس ترانسكريبشن اسمها ليش؟ بعد اول خطوه هي عباره عن يمكن يكون عندك خليه تعمل لها ار نفس الدي ان اي يكسر السيل وبعد كذا تاخذ بس الار ان اي وتصيب الدي طلع عندك الار ان بعد كذا بتعمل بتعالج اسمه عفوا بتحط برايمرز البرايمر هذا هو البولي دي دي البولي دي دي البولي دي دي يعني هذا البرايمر عباره سيكونس حقتها عباره عن تي, تي, تي, تي, تي في فين؟ بالطبط بالPoly-ATL اللي موجود في البرائمر صح ولا أو لا؟ أوكي، البرائمر فيها Poly-ATL صح؟ إذاً، هادا لما يكون Poly-TT دربار عالTT فهي الثبط للسيكنس TTT هيتطبط مع ال-AAA حييجي بعد كده الـ Reverse Transcriptase إنسان Reverse Transcriptase ومش في البرائزة Reverse ويبدا يعمل سينثسس فور كومبلمنتري تو يور ماسنجر ار اني كومبلمنتري تو يور ماسنجر ار اني بعد كذا الخطوه الثانيه هذه اللي بقول لك عليها بالسكري فراشايل استغلال الكومبليشن بعد وانت بتصنع الاسيد ان اي اوريدي البدائه الار اني بيكون ايش انتهى بعد كده بتضيق بترجع يسوي دبل هيليكس ونقدر نعمل دي نيوكليوتيدز وبنقدر نعمل بوليميريز بريمير اللي دا ما دي اكس ستراند الفرق ما بين السي دي والدي اكس ستراند السنينه ما كلها فيها <تصفيق> كودينج يعني هذه السيكونس دي اكوردنج فور لكن ال دي ان اي بي سيكونس انتيرونيك سيكونس ات طيب اذا هذا البوكس يشرح الكميشن اذا صار عندي في دي كان عندي خلايا اوكي عباره عن نورمال اوكسيسز خرجت منها الار ان اي طلع الميساجر ار ان اي الخطوه الثانيه عملت ريفرس ترانسكريبشن تغير ال دي ان اي ال دي ان اي اللي بضل لهذا انا اعمله ريجوليشن يعني يعملوا من البدايه فأنا بعد كده أبدأ إيش ألعب المزاج أحب مثلاً الكانسر اشتغل أحبان لها غرين داي فعن الدايس تختلف وال... وال... والهيالثي سلسي دي اين أحبان لها غرين داي ماشي؟ بعد كده هذول الثو سي دي اينيز كلهم مع بعض ميكس مو على كل واحدة على حدة لا كلهم مع بعض أضيفها على الشب طيب الشب ما أشياء بربعة صغيرة لأنني ماذا تشاهدين؟ أولا.. 1.28 مليمتر في 1.28 مليليمتر ربار عن مربعات مربعات مربعات صغيرة كل مربع في نفس الـ group of probes okay؟ في نفس الـ group of probes يعني في مثلاً 230 probes okay؟ داخل المربع صغير مربعات يعني مربع صغير فالمربع عبارة عن كل مربعات والمربعات ها نسميها نسميها grid إيش في داخل هذي المربعات أو داخل المربعات الصغيرة؟ فيه PROPS okay. أوكي؟ فيه إيش؟ <تصفيق> <تصفيق> PROPS PROPS okay. أوكي؟ ال-PROPS ضبع هذي سيكونس إنت اللي إنتك تختارها إنتك تبتشوف هل هذي ال-C-DNA؟ موثل يلعيدك ممكن... هل هذي ال g express ولا لا؟ فيه الخلال وضحك؟ نيكس <تصفيق> إنك نضيف العين حاقتك ضبع ال-C-DNA إنتك أريدي عملت له إيش لابلنك أوكي؟ okay. وضحت؟ نعم <تصفيق> اوكي عمدتلو لابلينك؟ بعد كده بيتمشي على هادل اس... ال... ال... الشب بيتمشي ليزر بي ليزر بي عليها كلها النتيجة اللي بتطلع دي كل شي مشرق منه اللي جيس والجهاز بيش... اللي جيس بس بيش... بدل إشعى برطيك نسب. اوكي؟ وضحت ولا عيد واضحة؟ سهل الميكواررين اوكي الميكواررين result حكوم كدا، بمعناك أخضر وحمر حتشوف شيء أخضر، حتشوف شيء أعمل الأخضر معناته هذا كان بس إكسبرس في الكامسرس اوكي الأخضر الأحمر معناته هذا كان إكسبرس في الهيالي سوص اللي أصفر هذا معناته إيش؟ إن كنميكس ما بين الاثنين اللي كدا ماير على الأحمر ماير على الأخضر Overexpression, hina fi low-expression Al-aswet ma'na tommasar hi-expression Ma'kan fi ayi sign-li nain Al-ankeija, laman ahutta fi daftari Walakum fi al-articles bida'i, al-publication bida'i Ha'armini haa ala shakil hi-mari And you will be asked about this figure in the exam O-kei? O-kei? O-kei? O-kei? O-kei? o في النقطه دي ايش ده او ما okay. ده هو اسمه طيب اذا الهيت ده هو اوكي عباره عن حنشوف في الهيت وحنشوف الكانسر وحتشوف الجين اللي انت اخترته لما يكون احمر ولو كان الاحمر مور تو ذا تو ذا معناته ان الجين كان كانش هذه كانسر إكسبرس ويلي، الزوغة يعني كل مربع من هذي في دين أوكي بين إكسبرشيين وابحا؟ وابحا، لا تنسوا دين ما طيب أتكلمنا على مايكرو أرري اللي يتعمل ديكشيين ل الأريني أوكي؟ الأريني إكسبرشيين طيب لو بابل بروتين إكسبرشيين إيش أحب بدل الفروب؟ طيب اذن بروتين مايكرو ار ان بس اللهم اني انا بدل ما استخرج ار من الخلايا لا استخرج بروتين فعدل اول ستيب تكون بروتين اكستراكشن اوكي طبعا الـ الـ ما كان موجوده يعني قبل 7 8 سنوات ما كان في شيء اسمه كان كله ار ان اي خلي بالك اوكي خلي بالك. جين ترانسكرايب Translated Okay. More could yani, genes and uh, RNA product the Okay. اسباب داخل الجودي في other controls that control this the translation. Process منها has an point two. details but body is complex. Okay. Right? آه طيب آه بعد كده اذا نفس الشيء هو عباره عن ميجريك بروتين اكسبريشن طيب اذا هذه هي عباره عن السلايد عندنا انتي بودي موجود الالجر اتاش فيو الانتي بودي وبعد كده كذا شيء نفس الشيء تذكروا حكيت لكم عن القصه وات هاب To your body at the age of 50 years old Haadi, min omor, sene, au cifar ila khamseena Haadi katkul laha on, okey? Haadi, al-khamseena, besebbi, allahu ya'lamuhu, sar laha off Haadi katkul laha off Wuselta فهذه <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <وكي> ف... هي أسلاح التي أقول لكم عليها جيدًا يعني حتى العلماء عندما عملوا هذه التجربة أول مرة، لا لا لا في شيء خبار يعني انت غريب لا أكيد يعني انتظر شيء خبار فقود يا لا فلاني بعيد في فرنسا عيدها حسنًا حسنًا حسنًا حسنًا حسنًا حسنًا ما شا ما ايش بيصير في جسمك لما توصل لخمسين هادي سلايز بتقول لك من عمر من ما كنت صغيرة الى عمر خمسين،, خمسين كان عندك جينز كانت اكتف فعد كده لما وصلت الخمسين صار لها شاك دام وكان في عندك جين كانت شاك صار لها اشتغلت اوكي اللي ف... متعارب ي... ي... ي... ي... ي... ي... ي... المعناس الخمسينة تعيوه. يعني في شيء متغيرات للسدة في, في الاسم الإنسان طيب طبعاً أنا أكد حتى لو في الأعمار الثاني حتشوفها بس بإنه إين بمثلاً بأقل نسبة أوكي. جينز جينين بيطفو وهكذا واضحة؟ طيب وستن لوجيك آخر التقنية هتكلم عنه اليوم على إشياء كثيرة لكن تمنى تكون متعة أنا من الناس اي هيت ووستن بلوتين كميش؟ عمره ما يشتغل مئتين هدول اتنين لسبب المانع. ما يتورق تشتغل مئتين ما يشتغل ايش يستغل لكن ووستن عمره ما حد. طيب الوستن بلوتين هو اسمه او الاسم الاضر نيم بتاعه هو مينو بلوتين او بلوتين بكل بساطة هو تكنيك تعمل بي بي للبروتين اكسبرشن اوكي؟ طب هتقولي للتوار انا ليش هستخدم وستن بل تقنيق كلها ولكن لدي ميكرو أرية مانطقة مانطقة طيب فالوستن بنسبة الوستن بلسطرين أول شيء هو بيستخرج بروتين من الخليل هذا أول شيء بيعمل له رجع على إلتروفريس الجيل بيفسر بيحبه بيحبه لدائي بعد كده هذا الجيل بياخده و بجهاز و بيقول هادي من الجيل على ميمبراين نيتروسيليلس ميمبراين من الميمبراين بناخده وبنحط له نعمل له ميكس مع شوية لابل انتيبودي اوكي وبنحطه تحت اشعاع ونشوف ايش الاشعاع ايش الانجينات اللي طبعا طبعا هذا كله كلام رقمي والمسكين لويتم باخر ساعة ستة سبعة ساعات ميدي هدنك لكن تقنيكة للأسف دائمتنا هو لا مستخدم في المستشفيات طيب This used طبعا ومينته انه انا اقدر احدد واللي بقدر وايتو بالبروتين انا بقدر اعده ماتش طيب و وبدك البروتين إكثراشن نحط له كده داي بسيطة ونعمل له رن على ذيرتكال جل. هو كده ذيرتكال ما هو برسنت بنحط البروتين و في الجل طبعاً بيتفصل على حسب المليكتر ويب بتاعه ماشي؟ حلو؟ واضح؟ كده، ايه؟ رو بعد كده بنشير الجل بعد ما خلصنا ونحطه في الجهاز الجهاز إش هو؟ هو ده طيب هو عباره عن اول شيء بتحط تحط في البيبر بتحط الجلد بتحط الممبرين وبتحط في السيرفاي اوك بنبدا البيبر في البيبر جلد ممبرين اياه هذا بالضبط بالك نيجاتيف اوبوزيتيف تشارج اوكي نيجاتيف أو ايش اللي حيصير حيصير الالبانت اللي موجودة في الجل أوكي؟ بسبب الالكتريك كرنسي هتتنجل من الجل على بس بس من. على نجرس الليز مبرين لو خليت هدين قتين زيادة راح وقوقها هتحصل الالبانت مرصقة في الجهاز وشويت حفلة وألوان طرعت الجهاز وحتجعت الناس كتير والحد هي عبارة عن في... لا في عمارة عن من العشين خير فيلتر جيل ممبرين وفلتر فيلتر نحفها بساتي هاز بارا عديل الكرنسي الكرنسي هذي هي من فوق لتحت من نيجاتي من فوليتر أوكي لأنه الروديل نشي شارعي خير فبتنجل من الجيل ل الممبرين واضح؟ خير دا عد تسوي ترمي كل الفلتر والجيل وأي شيكتان بس تاخد المنبرين ناتشورال ليزمين برين المنبرين ده لو شلته بعفاشتنا المعتاده حتحصل الشده اند غاب من طرف كده بشويش اوكي وتحطه في دي التيوبس وتحط عليه محلول داخلي وانت بدك انت, أنت عارفه اوكي عشان تلغيش موجود اوكي طبعا الان جوا هذه برضو ليه اوكي وبعد كده تعمل لها ميكس بسيط تداخد النيتروسيلات هذا تحقه على تريد تروح غرفة الإشاعات تكفر على نفسك الباب واستمتع باللون الأحمر كينك بتصور عن في فيلم كاميرا قديم وبيطلع لك الباب كين؟ كين هريك؟ كين هريك؟ كين هريك؟ نفس الإكتراكشن بدي أمارينيان بفت بعمل بريكبنك للنيوكلياس بس ومكلم يعني بيكسر النيوكليس بيكسر الاريناي بيكسر النيوكليس أوكي؟ واضح؟ ضح بي هذي النتيجة of the wisdom هو عبارة عن صورة الجيل طبعا هم هو الجيل هذي الصورة هذي الصورة حكذا الممبرينة إذا طبق الأنتبادي إلي إلي تبقى حتثت باعلك هالبعث طبعا كل يبعن هن عبارة عن خلايا طبعا هذي البروتين مستخرج من أكتر من خانياين هم تخليم خانيا واحدة بيضليلك هاني البان انا ليش اكره هالوست البلد بسبب الشيء الجيء الشيء الجيء هو دا انت عندك هادي الباند كلها اوكي كيف تعمل لك موتيفيكيشن؟ <تصفيق> للأسف <تصفيق> <تصفيق> بالإنتين زي تحقيتها لذا تأخذ الصورة اللي أخذتها دي وتحقها في برنامج زي الرسام بالصب وتحب عليها مربع البال وتشوف تلدي إيش هذي البال والشعقة مقارداً بالخلفية البال كيف؟ سهلة بدل مبارسة ايه سهل. سهل مرة. لكنها ما يأكل يعني نسبة الغاطة طبعاً هم مربع هذا ممكن أكبر ممكن أصدره أنا مربع اللي سويت وغير مربع اللي خويه سوا كوائي؟ فهنا هذا أبداً ما هو تفنيك أنا أداة خائطة أوكي؟ يعني بغض النظر عن الاختار لعملنا طيب هذا هو الوستن بلوتين اليوم نتحدث عن كرونيك نتحدث عن ميكرو عرائز نتحدث عن الوستن بلوتين الحمد لله روصنطين طيب نتحدث عن الحمد لله والله ستبع رات برناس نتحدث عن حليقة الآن مراجع عن الاختبار طيب طيب طيب بالنسبة للستة درجات النورة قلبي أظل لكم عقدوا مية بونس طبعا البونس للناس اللي عندهم نموذج B حياخدوا الستة درجات كاملة الناس اللي عندهم نموذج A, D و Z جاوبوا ثلاثة صح من الستة حمددهم ثلاثة إذا جاوبوا أربعة يعني حكمين لهم هي إلى ستة في هذه الستة الأسرة لكذا نكون فاير ما رجلنا معليش اللي معليش اسمع اسمع اسمع اللي عنده اعتراق يتكلم الان قد كل الناس عشان لن يترب المشاكل قولي لا موقعين انت الخرط لو قلطت في الستة اسئلة دي هرحبنا دي كوة صحة نفس الاسئلة بس يعني لو تفكر ان درجتك هذه زائد 6 لو انت نموذج اي بي سي دي لا تفكر انه درجتك هذه زائد 6 درجات باللغه يعني في اللي هي حذفت اسئله فيها خطا انا احط لك غلطا شيئا لا استسلم معاده لا, لا. قالت <تصفيق> طيب، إجراجبت المنتم، اليوم الإستبار دوبوا مكلموني خلصوا التصحيح فبإذن الله أروح أطهدو بسبب اللخفة الكبيرة اللي صارت لاذا المرة أريد شواء أشوفيش الأسرة لكل واحد كل واحد بعد ذلك كل واحد حسناً، ما هو الأحتبار؟ من عشرين نعم، وعندوا من عشرين؟ نعم، من عشرين، ولا أخطوا عشرين، يعني، أشأت أنا حديكم الدرجات حديكم الدرجات بكاملها ما حن رودة أتسلم لكم وضلاتة واروة هو ما عليش على إسمع أنا في ناس أنا ما نسمع في ناس أنا ممكن حاليا حالياً ممكن أعطيهم الصدع والله ولا أحد تلومني ولا أحد ولا لائحة من دوائحة جامعة تقدر تلومني يا أخي يا, يا أخت الكريمة يعني you are in senior year You go to the exam, with four models, and you don't write your model number, يعnei, excuse me. Aqder min 20 taliba min ghair model number. Uqtua al-Omari qazna inu fie model? Al-Omari qazna inu fie model? Uqtua al-Omari qazna inu fie model? Wallahi nabbel lakum wala maagal lakum, fata? Uqtua والله يا طلاب طالب ما عندي موديل نمبر ما قالوا طيب معليش يعني هذا انتم بتقولوا قالوا الطلاب انا بنفسي كنت باراك وقلت لهم انا جاني طلاب معليش لا كاتب دا نمبر ولا كاتب اسمه على العرض ولا شيء والله ما عليش يعني أنا إنتواز نايتمين وهذا الاخرني بالتصريح إنو أبعد أطلع كل واحدة وانطلع إيه؟ هادي ما عليش يعني أنا صح أنا تيتشر صح بس أنا ما حوصل لمرحبة طبطبة يعني هذه صراحة انا حسا خلاص ما عليش يالله هذه المرّة والله أنا كان أحبّ إليّ لو كنت مرّة شريف أقلت بكل بساطة والله لو أتكرر في الفاينال إجزام إتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت Okay I think you are adult en, en, en, <stutim podob> <tutimvana> por la tarde doctora basta en lugar tampoco resto hani erani ana laktibit salam alaykum salam alaykum salam alaykum bin ghadan qad qad bin ghadan in دي مدراجه فوق ايه ده بعده بعده ماراديا aí pode quem né o que Ok? Baiz, eg ishi gul monoseikati twins and their biological parents. Al-concordens, nisbe delmenaliya maabein, shachsain, ok? Al-concordens, dain minu bit twin studies, nisbe delmenaliya maabein and twins. Baiz, eg dachal al-parents, al-mahal, indiguli, baiz? Baiz, tu papelet da iziagotik? مكتب مينة. ايه? يا سلام. مش ايش اهيك? ايش? ايش? ايش? ايش معناه? هونو زي كنتك توينز <تضح> اندير <تضح> بيولوجيكا لكي. اي اي اي اي. الانكور انا لما اديت اخوة كنت لكم ده مو مكتوب? اح مكتوب. دوح كلم لا لا لا. فيي? فيي? فيي بتغريض ايش مكتوب? buenas طيب ده مومنت في ديجري كله ايه هي ده هي عندها هو بوزيت طيب which of the following is yeah. correct yes b c Independent, net dividend طيب in hazardous better I divide ها دي ها جاوبها جاوبها طيب واضح تو دومينز اوكي اعناد طيب ويت او ويت جوينت اوف ذا هورينج دي جوينت هاف ا هايبر بي ها ديجا فأولاً يكون أبو وأمو عندهم ديابيتس دي نسبة احتمالية حروض الديابيتس عندهم دمانين محتوظ إسلايك واللهي نباية مشاكلة كذا؟ يوحد ذلك يوحد ذلك يوحد ذلك يوحد ذلك يوحد ذلك هذا باقير بيسك يوحد ذلك طيب The political of an individual is supposed to be a okay? Okay, go to the chromosome. Okay. Okay, I mean, I mean, Which of the following is a true statement regarding the Zoma domain trade? The answer is the answer is the answer is the answer. They only express one, one copy of Li is required to express the venotype. Trains relate located on autosomal chromosome. Uh, trains can be transmitted to both male and females. Okay? Fine. Fine. what do we هل يحضر جواب غير هزنزابيليتي؟ ها واضح؟ مين جعل بسم مين جعل غير اكسرين؟ رحب؟ مين جعل جعلك شبك؟ ها في الناس قالوا غير إيستي كوابا هو Autodomate Dominic أهلا؟ اللي قاله Autodomate Resistence يعني معنا بسيط معنا لو كانت Autodomate Resistence كان عبدالك Caryos هاجب لك لك Caryos يعني بيضا ديك هي كده مهومة من جال Caryos ألمني ميلي دي درجة أوكي؟ متبنى هالفاروة دولوريس فح عطل لك Caryos وتختار إنو حنكون Resistence سوال ديكس ولا ديكس منك Autodomate Dominic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 لكن زوجها اللي اعطي <تصحي> اوكي؟ جادي الاسئلة منطلق من عند الطالبات تقول لي لا طب هي البن شيء طب يعني ايه هتوردني هاي ايه هتوردني هتكون في الاب مراحة طويل؟ بل اذا الاب ما نطلقه حين فدي هو يا جبه ماذا الشيء؟ طب 2 سكسي اكسي طب اذا ما انت بعت التو, دبعت التو on a grenade if America thought about it now that them task combination generation number to pull out it's not a inheritance pattern that is associated with gene along the sixth problem. Ecologinik Mendel believe the characteristic of being. Bortes. Mendel ishi bunt, ente gindek unesketeetak, edo esketeetak lehi egin bint. Bortes. Bortes. Bortes. El muskelea inakun mutu, inakun maetetrakizu biltekinima. Binten, Binten, binten, binten, binten, De acuerdo, intentaimos ver, في البستره. طيب يعني هذا اللي جاوب معلش ناخذها بصراحه اللي وقال اللي از اقوله بتاعي انا عشان كذا ما احب ال اس كيو لانه هو سكر في التعريف حكى والله ان انا ما حطيت الكود بتاعي تماما اكتب بس ما فكر يوصل اوكي بس مين ابو شيء دي اللي جاوبت يعني بس معلش هو جامسة ليس جامسة بايت تفالي أون ستيني بروسة ويكون أمام بروسة هل إيش يعني تقول اللي أو الأليز؟ واحدة اللي الأن ألي الأن ألي الأن ألي هم كده الإجزاء هم كده الإجزاء هم كده الإجزاء هنا عشان كده إحنا نكون لغاتكم مزيمة يجري للأسف أوريق فإحنا هذه الدركة الوصيلة الأن أليم واضح؟ اللي اختار اي شيء اللي اختار اي شيء ما هو الغال فوليبيبتاك معناه بروتين انا ما انا قد اتكلمتلك عن البروتين غير محامرة اليوم انا الاختبار في محامرتين اللي يكتوب such a bear of gene such a bear of gene that code for the same فوليبيبتاك code التراسكيرشن حجبه هم البلير لك التراسكيرشن حجبه شو اللي بفتاك زيبت اللي بفتاك؟ اوكي؟ ايش؟ التعريب هو مثال التعريب هو عبارة عن اللي أفتاك ايش؟ ايه هو ده فورمو بجين الفورمو بجين هاته بعدين من وجين اعناك فورمو بجين صح ولا البروتينيش هو فوري بفتاك tu qali de zalam qali de conform the sense of it eh de form of risk cancer din eh انا شرحت شيء على السر بينا ولا شرحت يعني بارت 1 ما شرحت كيف تحترم Oh. Ninjao A. Ninjao B. Al jawab al sahih C. La, al jawab al sahih D. In all dominant, all back ways two, all dominant. Alana kompleman binain dominant. طيب نسمع Justify I will justify my answer طيب ال-A لما يكون واحد عنده B هل ال يختفي؟ لا إذا موجود معلاته ال-dominant ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ لما يكون لما يكون فيه A و B هل يختفي ال-A؟ معلاته ايش؟ معلاته ايش؟ معلاته هو <تصفيق> دومينت <تصفيق> لا معناته إنه دومينت الأي ما بيستفى لو حدوا لك كذلك ذات سؤال كذلك البي هتقول لي وقول لي مثلا لا بس الأو لا هو في والبي مثال الخوة دومينتس أنا جزعيني أعطيته على A, B, B. عشان تفهم إنه لو كان مع الأو موجود لو كان مع البي موجود معناته هو دومينت وأيضاً هو جميل بس كويس كويس اسمعني كويس في انترنت كويس طيب ده حاجه انا بعيدا الجواب نفسي طيب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 اي اي مين الدوميننت اي اي طيب نروح حاطين الاي مع البي هنا الريسيسيف ما <تصفيق> لو ما كان في ريسيسيف معناته بوته وردين مع بعض او دوميننت عشان اريحكم للاسف هذا سؤال كان من الاسئله الموجوده في في 4 اللي حلها حتى إذا حلها القطة أخذ لا لا لا الجواب الصحيح طالة من جحين لكم الجواب الصحيح إيش من A and B whether you are convinced or no I'm a doctor لا بالفعل هاي literature literature saying that لأنهم كله من دماغ إسمع إسمع إسمع إسمع دي شباب دي شغله شباب سفر سي او بي طيب ايش يعني قوه الهاده من على القه اللي هي مثلا ال اي بس اسمع عن بيت حتكونه دوميننت لما انا نسخه واحده من الجين ان اف تو اكسبرس ذا تريس اقول من الجين ان اف تو اكسبرس ذا طبعا أنا أريد نسخ A ونسخ B هل اختبت ال A؟ لا إذا كنت أوجود إذا لم أعنى تو لكم السؤال ده الجواب الصحيح it's A or A طبعا نقوله ايه لما كانت الخيارات منه اي بي مور سي 7 مينت كو دومينز عدد <هو> مينت <بيورس> <هو بيورس> <هو بيورس> على الكو <البيورس> <هو بيورس> <ا نزل> دومينز معناته <قرناتك> كو <قرناتك> كو الاثنين بيتعاملوا فور دا سينج مينتز على اربعه مايستعمل على على الكو دومينز من ال 2000 اختلفوا ولا ما اختلف انا <أخلاك> سؤالي هل التقبل <أخلاك> اي مع مين اذا بعدت الكو دومينز السؤال، نحينا السؤال إنت ورف A ورف B هل حتطلع الواحد مختلف تالي؟ معناته ردين إيش؟ إنت من اليوم ما هو دومينت؟ معناته إيش؟ طيب طيب The following figure is an example of just distribution I'm trying to do a lot of work with it. I can't do it. I can't do it. I can't do it. It's just a trick. It's just a trick. It's a trick. It's a trick. It's expression of cancers and هذا هذا هو انا بدي دوم كروميز مختلف المنهاتك اوكي المنهاتك انت بدك في اتش بدك في سيجنيفنس موجوده اوكي ف حاليا الجو بس ال ال دي موجود في <تصفيق> وايزبر سنترا ا ترى ايفنت ري حدث لكنه الدكتور انا ليه والله ما فيش هيات ما لها علاقه بالجهاز المتحرك طيب معلش الاسئله اللي الدماجه اللي مكان موجوده فور بي ده ده ايوه يا يا لا صار كل الطلبه ياخذ درجه فمركه ما يتوكل لا طبعا البيت يا قبل ثلاثه انا ما فهمت هو ادري ان حل صح ده انا تقريبا هنا حد بيشتكي من كوريا ترى لا برده ف يعني طيب